الكتاب تل هدى تیل مسنی من ربهم الا والا و ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا أولئك لهم عذاب پی نشر ہو ہکی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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَغُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ بل الظالمون في ظلال مبين ولقد آتينا نقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد وَإِذْ طَلَلَقَ مَنَو لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم وَأَوْصَىٰ بِالنَّاسِ أَن يُؤَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَلَا يَعْثُوا فِيهَا ۚ قولي ووالدايك الي المصير وان جاءداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تصغهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا محروفا واتبع سبيل من أناب إليه إِلَيَّ يَوْمَ نُرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن قَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَقِيْفٌ خَبِيرٌ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابت إن ذلك من عزم الكبور ولا تصحر حدك لنفسك رہ سی مشی کے صواتِ لَ فَووت الحَمم لَدَأَننَ الله سَْقَرَ لَ فَّ في السَّموكِ وَم في الأرض وَأَد غ غلَن كُ ي غَامَهُ ظاهِرَةَ وباطنة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 انظرهم الى عذاب غلي ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله قل الحمد لله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 وبسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجري مسمى وان الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وَأَنَّ ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير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 وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْزٌ كَالْغُلَ لِدَعَوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٍ وَمَا يَجَحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ وَدَيْنْكَ فَكُنْ يَا أَنْ يُهَنَّ النَّاسُ دَخُوا رَبَّكُمْ وَفِي يَوْمٍ لَّا يَنفَعُ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم السلام ساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفت ماذا تكتب غدا وما تدري نفت بأي أرض تموت الله عليم خبير